صائر من ربكم فمن ابصر فلينفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك مصدف الايات وليقولوا درست وليبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل